بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على قعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون هم يراءون ويمنعون الماعون